وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصيه عبد الملك بن صالح ابنه عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ابو عبد الرحمن الهاشمي من أمراء بني العباس ولي المدينه ثم ولي الشام والجزير الأمين كان عبد الملك فصيحا بليغا شريف الاخلاق مهيبا شجاعا سائسا بلغ الرشيد أنه يريد الوثوب على الخلافة فخافه على ملكه وأمر بحبسه ثم ظهرت براءته فأطلقه وأنعم عليه قال الصولي كان أفصح الناس واخطبهم لم يكن في دهره مثله في فصاحته وصيانته وجلالته وله شعر وقال الزبير بن بكار كان عبد الملك نسيج وحده أدبا ولسانا وشي به وتتابعت فيه الأخبار وكثر حاسدوه وبلغ الرشيد عنه أنه على عزب الخروج ويقال إنه ما حبسه إلا لما رآه له نظيرا في السؤدد أوصى عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ابنا له فقال أي بني أحلم فإن من حلم ساد ومن تفهم ازداد والق أهل الخير فإن لقاءهم عمارة للقلوب ولا تجمح بك مطية اللجاج وفيك من أعتبك والصاحب المناسب لك والصبر على المكروه يعصم القلب المزاح يورث الضغائن وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الإسراف والاقتصاد يثمر القليل والإسراف يبير الكثير ونعم الحظ القناعة وشر ما صحب المرء الحسد وما كل عورة تصاب وربما أبصر العمي رشده وأخطأ البصير قصده واليأس خير من الطلب إلى الناس والعفة مع الحرفة خير من الغنى مع الفجور ارفق في الطلب وأجمل في المكسب فإنه رب طلب قد جر إلى حرب ليس كل طالب بمنجح ولا كل ملح بمحتاج والمغبون من غبن نصيبه من الله عاتب من رجوت عتباه وفاكه من امنت بلواه لا تكن مضحاكا من غير عجب ولا مشاء إلى غير أرب ومن نأى عن الحق ضاق مذهبه ومن اقتصر على حاله كان انعم لباله لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنه إنما سعى في مضرته ونفعك وعود نفسك السماح وتخير لها من كل خلق أحسن فإن الخير عادة والشر لجاجه والصدود آية المقت والتعلل آية البخل من الفقه كتمان السر ولقاح المعرفة دراسة العلم وطول التجارب زيادة في العقل والقناعة راحة الأبدان والشرف التقوى والبلاغة معرفة أردق الكلام وفتقه بالعقل تستخرج الحكمة وبالحلم يستخرج غور العقل ومن شمر في الأمور ركب البحور شر القول ما نقض بعضه بعضا من سعى بالنميمة حذره البعيد وماقته القريب من أطال النظر بإرادة تامة أدرك الغاية ومن توانى في نفسه ضاع من أسرف في الأمور انتشرت عليه ومن اقتصد اجتمعت له واللجاجة تورث الضياع للأمور غب الأدب أحمد من ابتدائه مبادرة الفهم تورث النسيان سوء الاستماع يعقب العي لا تحدث من لا يقبل بوجهه عليك ولا تنصد لمن لا ينمي بحديثه إليك البلدة للرجل هجنة قل مالك إلا استأثر وقل عاجز إلا تأخر الإحجام عن الأمور يورث العجز والإقدام عليها يورث اجتلاب الحظ سوء الطعمة يفسد العرض ويخلق الوجه ويمحق الدين الهيبة قرين الحرمان والجسارة قرين الضفر وفيك من أنصفك وأخوك من عاتبك وشريكك من وفي لك وصفيك من آثرك أعدى الأعداء العقوق اتباع الشهوة يورث الندامة وفوت الفرصة يورث الحسرة جميع أركان الأدب التأني للرفق أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لا تجد بما تبذل من دينك ونفسك عوضا لا تساعد النساء فيمللنك واستبق من نفسك بقية فانهن ان يرين انك ذو اقتدار خير من ان يطلعن منك على انكسار لا تملك المراه الشفاعه لغيرها فتميل من شفعت لها عليك معها اي بني اني قد اخترت لك الوصيه ومحضت لك النصيحه واديت الحق الى الله في تاديبك فلا تغفلن الأخذ بأحسنها والعمل بها اللهم وفقك ومما ينشد لخلف الأحمر خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسوائي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 وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري